بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَصَارَتْ خُطًى فَلاَ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ كل وَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّمَا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ فَوَاكِدَةٍ وَحِطًّا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَّا يَسْتَمِعُونَ إِلَى عَنَا من جامد مِنكُمْ جَامِدًا صُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَخُلْدٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَسْلَعَهُ نَهَابٌ فَسَقَتْهُمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أم من خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ قُرًّا فِيهِ لَا يُجِيدُونَ الْعِبَادَةَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً إِنَّهُ لَنَسْيَانُ وَكُلُّ مَا تَرَاهُمْ مِنْ عِظَامٍ أَيْنَمَا نَدْعُوكُمْ أَوَأَبَاءُنَا الأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ إِنَّهُمْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِلَٰهُنْ يَعْبُدُونَ وَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا يَوْمٌ مُّبِينٌ مَّا هَٰذَا يَوْمُ التَّنَزُّلِ الَّذِي يقولون الله فزدون الى صراخ جهنم وقفون ان لهم نسكن نار لا تنطفي بينهم يوم يستسلمون قبل بعضهم على بعض قالوا, إنكم كنتم عن قَالُوا بَلْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَ مَا عَنَّى لَمَّا قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وما كان لنا ان قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاؤُون فَأَوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْفِقُونَ كَمَثَلِ عَبْدٍ مُّجْرِمٍ إِنَّهُ كَانَ يُؤْثِلُ إِلَىٰ كُلِّ لَائِمٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَبْقُونَ وَهُمْ بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ إِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ إِنَّكُمْ لَذَائِقُونَ عَذَابَ الْأَذِقِينَ وَمَا تَجِدُونَ إِلَّا فِيَأْكُلُونَ أُلَٰئِكَ لَهُم رِزْقٌ مَّعْلُومٌ يَطُوفُونَ وَهُمْ امْطَلِعْ بِكَأْسٍ مَعِينٍ بَلْ ضَاءَ الْأَلَمُ لِلسَّارِمِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَقُونَ بَعْضُهُمْ قَاهِرَاتِ التَّرْسِ عَنِينَ فَأَمِنَ مِنْهُمْ بَعْضٌ مَّسْنُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَلَئِنْ نَسْلَمَّا وَكُنَّا مُسْرَعًا وَعِظَامًا أَإِن يعثرائه في كوائر الجحيم قال تالله انك لتربي ولولا نعمه ربي لكنت من المضطرين اصلا نحن الذين مَا مَنَعَكَ تَتَنَفَّسُ الْهَوَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْجُ الْعَظِيمُ لَمَسْكَنًا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَٰلِكَ حَرٌّ نُجُلًا أَم سَجْعٌ اجالنا فيتنة الظالم ان انها شجرة تخرج في اقصى جهنم انما كان رؤوس الشياطين فاني أَفِي يُنُونٌ مِنْهَا فَمَالُونٌ مِنْهَا الْبُطُونُ وَلَقَدْ قَدَّمْنَا لَهُمْ أَسْرَارَ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ مِنْهُمْ سَوَّرَتْ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ لَقَدْ مَنَنَ عَلَيْنَا بَلَاءً فَأَمْنَعْنَا الْمُجْرِمِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا بِالْأَرْضِ مَهْدًا بَاقِيًا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَالَمِينَ فِي عَالَمٍ إِنَّ ذَلِكَ نَجْدٌ مُحْكِمِينَ قَوْمِهِ سَلَامٌ إِنْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا لا تَعْبُدُونَ أَإِذَا كُنَّا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ سَنَضَنُّ فَنَظَرَ نَظْرَةَ الْعَقِيمِ فَقالَ إِن كُنْتَ تَقُولُ أَلاَ تَأْكُلُ مِنَ فَإِنَّمَا تَوُفُّقُهُ قُلُوبُهُمْ تَوَهُوا عَلَى الْبَرْدَلِ الدُّنْيَيْنِ فَأَقْبَلُوا إِلَيَّ يَدْفُونْ قَالُوا أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّمَاثَ عَمَلُونَ قَالَ بِذُنُوبِهِ بِنَانًا سَأَلْقِيهُ فِي جَهَنَّمَ سَأُرَادُ بِهِ كَيْدًا سَجَعَ الْعَذَابُ وقال انني ذاهب الى ربي فسيجيني ربي نبلي من الصالحين فتبسم الله برنان حليم سلمنا بلغنا استحى قال يا بني انني في منام انني اندحك فورنا ما ترى قال يا اذ تسمع ما تؤمر تجدني ان شاء الله من قامرين ترن سَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنَ الجَلِيلِ وَرَبِّ لَاهُ الغَيَّاءِ إِلهِ إِلهِ قَدْ خَنَذَ الرُّوحِيَّ إِنَّ مَا كَذَاكَ مَجْدُ مُحْسِنِينَ إِنَّ المذين و فديناه عظيم و عليه في الاخرين سلام على الذين امنوا منهم كذلك نَادَبَنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرَنَا بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ وَدَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ جَنَّاتٍ ذُيْنِيَةٍ مَا لَقَدِمْنَا عَلَى مُلْكِهَا وَنَجَّيْنَا مُنَّا وَقَوْمَنَا مِنْ كَرْبٍ عَظِيمٍ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا يُمْضُونَ عَلَيْنَا وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ غَادِينَ مِنْهُ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى موسى إنا كذلك نجزي مَنْ سَوَّارُونَ إِنَّ هَذَا لَسَنَدُ الْمُسْتَقِيمِ إِنَّهُمَا مِنْ فَأَوْلَهُ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ أَسَدْعُونَ بَعْلًا وَتَدْعُونَ أَحْسَنًا خَالِصِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَنبِتُونَ إِنَّ كَلَامَكَ نَبِذُ إِنَّ جَهَنَّمَ وَأَهْلَهَا قِيلَ مَنْ عادٍ فِي الغَامِرِ ثُمَّ مَدَنَ النَّارَ الآخَرِ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ فلا تعتنين وان يمتل من يونس لمن المرسلين ان ابقايلنكم مسجون فتاه فكان من المضرعن فالتقنه سوق وهو من فلاولا انَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَمْ يَفْتَحِ بَطْنَهُ إِلَّا يَوْمَ يُبْعَثُونَ سَنَدْعُ الْمَآمِذَ وَمَنْ مَعَهُ وَأَنَّا بُدِئْنَا عَلَى وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100000 أَوْ يَزيدُونَ فَأَمِنُوا فَقَدِ اسْتَعْنَاهُمْ إِلَى خِصْمٍ فَيَسْتَسْقُونَ عَلَى عِبْدِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ رِجَالٌ ۖ أَمْ خَلَقْنَا إِذْ كُنْتَ إِلَى قَوْمٍ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَمْ إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ يَقُولُونَ مِنْ أَصْحَابِ قَالُوا على نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا أَسْأَلُكُمُ كِتَابَكُمْ جَنَّانَ نُورٍ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتْ جِنَّةٌ إِنَّهُمْ لَمُصْدَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادًا لَّهُ مُخْلَصِينَ فَإِنَّ قوم وما تعبدون ما أنتم عليه بخير إلا أن موقال الجحيم ونحن مما إلا لهم مقام معلوم وإي لِطَائِرٍ وَإِنَّمَا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا لَصَهْفٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا فَتَصْفُو بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ كَدَّسْنَا سُلَيْمَانَ وَعِبَادَنَا الْمُقْتَدِينَ وَمَا عِنْدُهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْخِرُهُمْ فَتَوَيَّبُرُونَ أَسَبِعَ عَشَرَ يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ قَبَاخِ الْمُنذَرِينَ تَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَنُوحُوا وَأَبْصِرُوا شَوْكَلَهُ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَمْدُ